إن الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره اولئك لا ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يذكيهم ولهم عذاب اليم